وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اليوم الدرس الثاني والعشرون من سلسلة شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ودائما نحن في كتاب الزكاة ووصلنا إلى باب زكاة الذهب والفضة قال صاحب المتن رحمه الله باب زكاة الذهب والفضة هي إذا حال على أحدهم الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مئة درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات باب زكاة النبات يجب العشر في الحمطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسن منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان ولو كان جائرا وإن كان جائرا طيب باب زكاة الذهب والفضة فأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة فهو من المعروف في دين الإسلام وقد ورد الوعيد الشديد من كنز الذهب والفضة وعدم تزكيتهما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 لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وهو كالشرح والتفسير للآية السابقة والزكاة واجبة فيهما معا في الذهب والفضة سواء كان الذهب والفضة نقودا أو سبائك أو تبرا يعني ذاك التراب الذي يعمل منه ليكون مخلوط يعني بالذهب أو الفضة فبعد ذلك يؤخذ منه الذهب الخالص متى بلغ النصاب وحال عليه الحول وفضل عن الحاجات الأصلية فتجب فيه الزكاة هذه هي شروط الزكاة زكاة الذهب والفضة أما النصاب ومقدار الزكاة نصاب الذهب والفضة الذي بعده تخرج الزكاة ومقدارها ففيه كلام وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما ربع العشر له بلغة العصر 2.5% وقد ثابت ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرقة ربع العشور الرقة هي الفضة الرقة هي الفضة وقد جاءت مجموعة من الأدلة في السنة النبوية تبين هذا النصاب وتبين مقدار الزكاة منها الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الوارق صدقه طيب الورق أو الورق هو الفضة هو الدراهم المضروب من الفضة لأن كما تعرفون في الزمن في الأزمن السابقة كانت نقود التعامل إما دنانير وإما دراهم فالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة فهمتم؟ فقلنا الورق أو الورق هو أديك الدراهم النقدية المصنوعة أو المضروبة من الفضة ومنه قوله تعالى ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فهمت طيب الأواق هي جمع أوقية طيب إيش هي أوقية إحنا نحاول أن نعرف النصاب الأوقية هي أربعون درهما وهذا مما أجمع عليه أهل العلم هي أربعون درهما فالنصاب إذن هو خمسة في أربعين درهما يعني مئتي درهم وهذا ما ذكره صاحب المتن رحمه الله تعالى ونصاب الفضة هذا مجمع عليه ولا خلاف فيه معتبره نصاب الفضة مئة درهم نصاب الذهب على القول الراجح هو عشرون دينارا وفيه خلاف ولكن هو القول الراجح هو قول الجمهور وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والبيهقي ليس عليك شيء يعني في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول ففيه بيان النصاب لهو عشرون دينار وفيه بيان مقدار الزكاة المخرجة اللي هو كما قال نصف دينار في عشرين دينار نصف دينار في كل عشرين درهم اللي هي اثنان فاصل خمسة بالمئة يعني ربع العشر كما هو في الفضة وفيه بيان شرط حوالان الحول وهو عام في جميع الزكوات فقال وليس في مال وهذا عام زكاة حتى يحول عليه الحول هذا الحديث صححه الإمام البخاري وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وكذلك أخرج الإمام أبو عبيد بسند مرسل ما يشهد له وهو حديث محمد بن عبد الرحمن الأنصاري إن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار وغيرها من الأحاديث والأدلة ولا أدخل في الخلاف في المسألة فلهذا ذهب جماهير الأمة إلى أنه من 27 دينارا منه ما نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وقال السنة التي لا خلافة عندنا فيها هي أن الزكاة تجب في عشرين دينارا فما فوق أو كما قال رحمه الله تعالى ونفس الشيء نص عليه الإمام الشافعي في كتابه الأم وقال القاضي عياذ وقال القاضي وقال القاضي رحمه الله تعالى المعول في نصاب الذهب على الإجماع وقد حكي فيه خلاف شاذ فهذا قول القاضي عياذ ذكر الإجماع هنا مما لا وجه له لأن الخلاف موجود ولكن هو كأنه يضعف الأحاديث التي ذكرنا لذلك قال المعول فيه على الإجماع لا على الأحاديث وعلى كل حال في الأحاديث حتى وإن كان في إسنادها بعض المقال فهي بمجموعها تتقوى وتعتضد فإذا أضفت إليها أنها عليها العمل لأن أغلب الأئمة عملوا بها ثبت لدينا أن النصاب هو عشرون دينارا وأن فيه ربع العشر طيب هذا في الزمان السابق فما هو المقدار الآن قبل أن نعرف المقدار نعرف هذا, المئتي هذا النصاب هذا كم يساوي بالجرامات يعني. من أراد التفصيل فليذهب إلى كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي حفظه الله ففيه تفصيل جيد في هذه المسائل والنتيجة أو الخلاصة هي ما يلي وهي أن نصاب ذهبي هو خمسة وثمانون, خمسة وثمانون جراما وأن نصاب الفضة لهو مئتي درهم يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة خمسة وثمانين جرام والأخرى خمسمية وخمسة وتسعين أما الآن مع انتشار العملة الورقية هي نتعامل بها العملة البنكية المعروفة فالظاهر والراجح الذي عليه جماهير الأئمة والعلماء في هذا الزمان أنها في فيها الزكاة بقي تحديد الزكاة هل يكون بالذهب أم بالفضة الذي عليه كذلك جماهير العلماء في هذا الزمان هو أن التحديد يكون بالذهب وذلك لأن الذهب قيمته ثابتة لأنه هو المقياس والمعيار الذي توزن به وتقاس به قيم الأشياء الأخرى فالفضة والنحاس وجميع المعادل الأخرى وجميع المسائل التي لها قيمة إنما تقاسوا بمقارنتها مع الذهب فقد ثبت مثلا أنه في العهد الأول أي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الدينار الواحد يساوي عشرة دراهم ثم صار في العهد, في العهد الأموي يساوي 12 درهما وصار في العهد العباسي يساوي أكثر من 15 درهما بمعنى أن الفضة تزيد وتنقص والمعيار الثابت هو الذهب لذلك فنصاب العملة الورقية يكون بحساب قيمة 85 جراما من الذهب يعني بعبارة أخرى تتحسب 85 جرام كم تساوي بالعملة الورقية ثم تؤدي عليها الزكت طيب شروط أداء الشروط التي ذكرنا شروط أداء الزكاة أو الشروط التي ينبغي أن يكون عليها هذا النقد الذهبي أو نقد الذهب الفضى لكي تؤدى فيه الزكاة الشروط هي بلغ النصاب وهذا واضح وقد تكلمنا فيه الشروط الثاني هو حوالان الحول للحديث الذي ذكرنا الحديث السابق حديث علي بن أبي طالب أنه لا تجب الزكاة حتى في المال وليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول ولكن الحول هو 12 شهرا قمريا معروفا طيب. لكن معنا حولان الحول اختلف فيه فقال الأحناف, فقال الأحناف يشترط بلوغ النصاب في طرفي الحول يعني في أول الحول بلوغ النصاب ثم في آخر الحول بلوغ النصاب ولا عبرة بنزول المال عن النصاب فيما بين طرفي الحول إلا أن يستهلك بمعنى إن كان النصاب هو 85 جراما كان عندك في بداية الحول 85 جراما ثم نقص هذا النصاب إلى 80 أو إلى 70 أو إلى 60 في فترة من الفترات وزاد ونقص إلى غير ذلك وفي آخر الحول كذلك صار مساوي للنصاب أو فائتا عليه وجبت الزكا وهذا مخالف لقول الجمهور فقول الجمهور الذي عليه الأئمة الثلاثة وغيرهم هو اعتبار وجود النصاب في الحول كله من أوله إلى آخره وهذا هو ظاهر الحديث حتى يحول عليه الحول أي يحول عليه الحول وهو في ذلك المصاب هذا هو ظاهر الحديث فإذن الراجح في المسألة كما قلنا هو حول في حولان الحول معناها في الحول كله أن يبلغ المال النصاب في الحول كله الشرط الثالث هو فراغه من الدين فراغ المال من الدين وفيه تفصيل بمعنى الدين الذي يستغرق النصاب كله أو يستغرق بعضه ما تبقاش هذاك المال الذي عندك أن تملكه تبقاش ملكا لك لأن استغرقه الدين فعند ذلك يجب تفصيل أمر الدين وهو على من تجب زكاة المال الذي يكون دينا هل تجب على الدائن أم على المدين أم عليهما كليهما أم يعفى كلاهما منها هذه أقوال أربعة فالقول الأول لهو أن الزكاة تجب عليهما كليهما لم يقول به أحد فكفين مأونته لم يقول به أحد من علل الازدواج بقي أن يعفى عن كليهما بمعنى أن ذك الدين لا, يؤديه لا, لا يؤدي زكاةه لا الدائن ولا المدين هذا أثر عن تبيين جليلين هما عكرم وعطاء رحمهم الله تعالى وهو مذهب الظاهرية يعني ابن حزم و أهلي مذهبه، هذه أقوال كلها مرجحة. تجب القول الآخر هو أنه تجب على المدينة فقط، وهذا هو قول النخعي من التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله من من التابعين. بقي قول الجمهور وهو القول الراجح إن شاء الله. وهو أن الدين نوعان تقسيم الدين إلى نوعين إما دين مرجو الأداء وإما دين غير مرجو الأداء شنيه مرجو الأداء مرجو الأداء بمعنى أن هذا الدين أعطيت مالا إلى شخص موسر ولا ينكر هذا الدين إنت بتينكرش ما تقلقش إنه لم ت لم ت... تقرضني شيئا وهو موسر باستطاعته في وقت من الأوقات أن يؤدي إليك دينك فهذا دين مرجو الأداء فهذا الراجح تعجيل زكاته أن تعجل زكاته مع المال الذي تحضر يحضر وقت زكاته تعجل زكاته وهذا لما؟ لأن هذا الدين مرجو الأداء بمعنى أنه كأنه عندك كأنك تملكه هو ليس في يدك ولكن كأنك تملكه لأنك ترجو الحصول عليه فهمت فالأرجح تعجيل زكاته يعني تخرج زكاته كأنه عندك أما الدين غير مرجو الأداء بمعنى أن يكون على رجل مؤسر مثلا لا يمكنه بحال من أحوال أن يؤدي إليك دينك أو يكون على رجل أنكر أنك أقرضته وليس لك بينة عليه بمعنى أن هذا الدين يعني لا يمكن أن تحصل عليه فهذا فيه أقوال فيه عن مجموعة من الأئمة والراجح من بين هذه الأقوال كلها أنك حين تقبضه أي إذا قبضت لا تؤدي قبل قبضه فإذا قبضته عند ذلك تؤدي زكاته لسنة واحدة وهذا قول من الأقوى لأنه كين من قال تؤدي زكاته كاملة عن جميع السنوات وهناك من قال لا زكاة فيه اصلا الراجح وفي المسألة تفصيل وخلاف ومعتركات فقهية أن تؤدي زكاته لسنة واحدة يعني تلك السنة التي تقبضه فيها ثم الشرط الرابع هو الفضل عن الحاجات الأصلية الحاجات الأصلية من سكنة من أثاث منزل من يعني الثياب التي تحتاج إليها من الطعام من النفق العادي على الأهل والعيال وغير ذلك هذه المسائل يجب أن تفضل عن هذا المال يعني لا تزكئن على المال الفاضلة عن هذه الحاجات الأصلية ثم نمر إلى مسألة أخرى وهي أنه ما دمنا نتكلم عن زكاة الذهب والفضة فقد تكلمنا إذن عن النقد الذهب والفضة إذا كان نقدا فبقي الكلام عن الذهب والفضة إن كان حليا وهذا أيضا من المسائل الخلافية المشهور جدا وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو قول مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وهذا القول هو الذي رجحه ابن حزم في المحلة ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحلي بدون تفصيل ولهم أدلة منها العمومات أنه قالوا الذين يكنزون الذهب في عام في جميع الذهب والفضة كان حليا أو نقدا أو غيرهم أو مثل ما من صاحب ذهب وفضة الحديث الذي ذكرته لكم فهذا أيضا عام من جدا فهذه عمومة وعندهم أحاديث بعضها حسن حسن الإسناد من الحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطينا زكاة هذا قالت لا قال أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله يوم الْقِيَامَةِ سوارين من نَارِ وهذا حديث كما تعرفون حديث عمر بن شعيب عن أبي هنجده من الأسانيد المشكلة التي فيها خلاف بين أهل علم الحديث والراجح أن هذا الإسناد أقل أحواله أن يكون حسناً وقال الشيخ أحمد شاكر كما في الباعث الحثيث هو من أصح الأسانيد هذا إذن حديث حسن إن شاء الله فهذا من أدلة القوية عندهم أخرجه أبو داود وأحاديث أخرى من هذا النوع تجد تخريجها في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة لشيخ الألماني حفظه الله ذهب الجمهور إلى عكس هذا وهم الأئمة الثلاثة وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد في كتاب الأموال وانتصر له بأدلة و... وكلام قوي إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي وفوق هذا وهو... وهذا القوي عند هذا الفريق هو أن هذا قول مجموعة من الصحابة عدد من الصحابة منهم عمر مثل منهم جابر ومنهم ابن عمر رضي الله عنه ومنهم عائشة وأسماء وأناس بن مالك وغيرهم وهو قول مجموعة من الأئمة وأدلتهم البراءة الأصلية قالوا لم يأتي دليل البراءة الأصلية هو أنه لا زكاة في الشيء حتى يقال إن حتى يأتينا نص توقيفي بوجود هذه الزكاة وضعف الأحاديث التي فيها وجوب زكاة الحلي وإضافة إلى هذا من أدلتهم أن الزكاة لا تكون إلا في المال النامي أو المعدل النماء هذه قائدة المال النامي الذي ينمو يزداد أو يعد للإزدياذ فهذا هو اللي تكون في الزكاة أما الحلي يعني معدل اللباس فهذا مثلها مثل ثياب المرء ومثلها مثل عبده وفرسه وغيرها هذا قولهم وكذلك استدلوا بأن هذا قول وفعل عدد من الصحابة ولم يثبت خلاف ذلك إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه ومنهم وهذا أيضا قوي تفسير من أدلتهم تفسير عدد من الصحابة بأن الزكاة المقصودة في هذه الأحاديث هي إعارتها، فقالوا زكاة الحلي إعارته، وهذا ثابت عن عدد من الصحاب، بمن الزكاة اللي الحلي المقصودة في هذه الأحاديث هي إعارته فقط، ف يعني من خلال هذه الجرد لهذه الأدلة والخلاف الفقهي يعني يقال بأن الله أعلم الأظهر والأرجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور ولكن مع ذلك ومراعاة للخلاف في الباب ولقوة الأدلة في الجانبين وغذا ذلك الأحوط أداء الزكاة عن الحلي فهذا قول يجمع بين الأقوال كلها وهو خروج من الخلاف وهو خروج من الخلاف وقد قال به البعض نحن هنا إنما نتكلم عن الحلي هو حلي لا, يس... لا عن الحلي الذي هو كنز تجمع فيه الأموال نقصد الحلي الذي يلبس وهذا قول سعيد بن موسيب تفصيل سعيد بن قال الحلي إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة إذن الحلي اللي نقصد والحلي الحقيقي مش الحلي اللي فقط حيلة من الحيل تلجأ إليها لجمع الأموال أو كنزها فهذا يصبح كنزا وعند ذلك تؤدى فيه الزكاة طيب مسألة أن المدمن في الحلي ما يحرم لبسه مثلا حلي تعرفون أن الذهب حراما على الرجال فبإجماع علماء الإسلام تجب فيه الزكاة وكذلك ما يحرم استعماله واتخاذه من الزينة مثلا من أواني الذهب الفضة المحرمة المسائل من هذا النوع المحرم فأيضا كما نقل ذلك بعض أهل العلم لا خلاف بين علماء الإسلام أنه تجب فيه الزكاة يعني بصفة اللي يحرم عليك تجب فيه الزكاة بقي مسألة اللآل والجواهر والماس وغير ذلك هذا كله لا زكاة فيه لأنه يعني الحلين من هذا النوع دائماً دائماً تفهموا المسألة لأن الحلي من هذا النوع لا نقصب الكنز اللي من هذا النوع تجمع فيه المال الحلي تلبسه لا زكاة فيه وهذه المسألة تكاد تكون إجماعاً تكاد تكون إجماعاً بل هي إجماع إذ لم يخالف فيه إلا بعض الزيدية من الشيعة أما عامة أئمة المسلمين أنه لا زكاة في الجواهر والماس وغيرها وهذا هو الذي ذكره صاحب المتن رحمه الله تعالى كما في الروض الندي قال ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرها من الجواهر طيب وأموال التجارة الذي ذكره الشوكاني هنا أن أموال التجارة لا تجب فيه الزكاة طيب من قال بوجوب الزكاة في أموال التجارة عدد غفير جم من الأئمة حتى نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة وأقره صاحب المغني ابن قدام رحمه الله تعالى ونقل الإجماع كذلك البغوي في شرح السنة والحق أنه حتى إن لم يكن هناك إجماع فهذا هو قول الجماهير إذ هو مروي عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه وهو مروي عن الفقهاء السبع وهو مروي عن عدد من التابعين أمثال الطاووس والنخي والميمون بن مهران وغيرهم وهو قول الإمام الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلام وهذا واختيار اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله تعالى من خالف في المسألة خالف فيها الظاهرية ابن حزم وأتباعه ومن المتأخرين كما ترون هنا في متن الدرر بهية الإمام الشوكاني وتبع على ذلك كما هو معتاد صديق حسن خان في شرحه الروضة الندية الراجح هو قول الجمهور اللي هو وجوب الزكاة في عروض التجارة لمجموعة من الأدلة منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم عدد من المفسرين على أن المقصود بهذا من طيبات ما كسبتم هو التجارة فقال البخاري رحمه الله تعالى بواب في كتاب الزكاة من صحيحه قال باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذا تبويب من تبويبات البخاري وكذلك نقل الإمام طبري في تفسيره عن مجاهد من أئمة التفسير أنه قال من طيبات ما كسبتم من التجارة ونقل مثله الجصاص الإمام الجصاص في كتاب أحكام القرآن تفسير من التفسير نقله عن الحسن البصري وعن مجاهد هذا الدليل الأول الدليل الثاني مجموعة من الأحاديث التي في أسانيدها كلها نظر ولكنها تتقوى منها حديث سمرة قال سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين عده للبيع أي من عروض التجارة ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود قال فيه الحافظ في بلوغ المرام سنده هليين أي ضعيف وكذلك أحاديث أخرى لا داعي لصردها المهم أن الأحاديث كلها ليس هناك حديث واضح يعني صحيح مئة بالمئة يحتج به ولكن تتقوى فيما بينها وتتقوى أكثر بالإجماع خصوصا أن هناك كثير من أئمان يقولون أن الإجماع قد انعقد على المسألة قبل وجوه دي الظاهرية أنفسهم لأن الإجماع من نقضه هنا إنما نقضه ابن حزم يعني أتباعه قبله داود وغيره فقال كثير من أئمان إجماعه منهم الخطابي من أمة قال إنما قال الإجماع قد انعقد قبل وجود ظاهريته أنفسه فلا شك أن المسألة أصولية وهي مسألة إجماع وثبوته وحجيته وتعرفون أن للشوكاني رأيا في الموضوع لذلك فهو في غالب الأحيان لا يتدب دعوى الإجماع ولكن القول الأرجح هو هذا وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة كيف تؤدى زكاة التجارة؟ يعني كيف مسألة حول الحول أيضا أنتم هنا بمعنى أن تلك العروض المعدل البيع يجب أن يكتمل نصابها وأن يحول عليها الحول كما هو في جميع الأموال بمعنى أن يكون أن تكون قد بلغت النصاب في أول الحول وفي وسطه وفي آخره وذلك لعموم الحديث السابق الذي ذكرناه حديث علي بن أبي طالب أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول طيب أموال التجارة والمستغلات أشنين المستغلات هي مثلا الدار التي تؤجرها يعني يكتريها من عندك شخص آخر هذه دار تملكها ملك لك ولكن تؤجرها بمعنى مستغلات بمعنى تستفيد منها منفعة معينة الفرق بينها وبين التجارة أن ما اتخذ للتجارة يحصل به الربح عن طريق تحول عينه من يد إلى يد شون تجارة مثلا أبيع هذا الدكتور معناه أحصل على منفعة مالية ولكن بتحول عينه كان ملكا لي فأصبح ملكا لك هذه تجارة المستغلات ليس كذلك وذلك لأن في المستغلات العين لا تتغير وإنما تحصل على المنفعة دون تغير العين مثلا دار تؤجرها العين هاي باقي وملك لك ولا يتغير هنا شيء ثم تحصل على منفعة منها الدار أو وسائل النقل مثلاً أو الدواب أو غير ذلك التي تؤجرها هل فيها الزكاة أم لا؟ الراجح أنه لا زكاة فيها لأن لأنه لا دليل على العكس الراجح أن المستغلات ليس فيها زكاة لأنه لا دليل على العكس فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عن صح ولا عن صحابته ولا عن أحد من أئمة السلف شيء من هذا لذلك قال صدق خان رحمه الله تعالى في الروضة الندية فإن إجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالاتفاق كالدور والعقار والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجر من دون تجارة في أعيانها مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فضلا عن أن يسمع فيه دليل الكتاب كتاب أو ثم فوق هذا وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجر من دورهم وضياعهم ودوابهم ولم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في رأس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه ونفس الكلام قاله الشوكاني رحمه الله تعالى فقال وهذه مسألة لم تطن على أذن الزمن قول قوي من الشوكان رحمه الله ولا سمع بها أهل القرن الأول الذين هم خير القرون ولا القرن الذي يليه ولا الذي يليه وإنما هي من الحوادث والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية على اختلاف أقوالهم وتباعد أقطارهم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فالفرق واضح بينها وبين التجارة التجارة فيها ما يشبه الإجماع إلا من قول أنه إجماع حقيقي على وجوب الزكاة فيها العكس تماما في المستغلات وهو أنه لم يقل بها أحد أئمة أصلاً حتى جاء بعض المتأخرين وأظنه ابن حزم قال بوجوب الزكاة في المستغلات فالراجح عدم وجوب الزكاة في المستغلات والله أعلم زكاة النبات يجب العشر في الحمطة والشعير والزورة والتمر والزبيب هذه الأصناف مشمولة بالزكاة الأدلة الصحيحة عليها منها حديث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ إلى اليمن قال لهما حين بعثهما لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحمطة والزبيب والتمر وهذا حديث صحيح بقي ذكر الزرة لأن الشوكان رحمه الله ذكره في المتن قال الزرة الصحيح أن الزرة غير مذكورة الأحاديث الصحيحة وإنما وردت هذه الزيادة عند ابن ماجه في سننه في حديث إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحمطة والشعير والذورة والتمر والزبيب ولكن هذا اسناد ضعيف جدا لأن فيه راويا متروك هو محمد بن عبيد العزرم وهو متروك وهو متروك لذلك ف ليس في الزرة آثر تقوم به الحجة ومن أراد التفصيل في المسألة عليه بكتابي تمام المنة في تعليق الفقه السنة ففيه تفصيل حديثي في مسألة عدم ثبوت الذرة في الأحاديث الموجبة للزكاة في هذه الأنواع ما سقت السماء فيه العشر وما سقي بالثانية أو بالمسنى فنصف العشر هذا للأحاديث الصحيحة الواردة فيه حديث ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر العثري والنبات الذي يشربوا بعروقه وفيما يسقى بالنضح يعني يسقى بالساني وغيره نصف العشر هذا حديث صحيح عند أحمد والبخاري وغيره وجاء مثله من حديث جابر رضي الله عنه فيما سقط الأنهار والغيام العشر وفيما سقي بالساني نصف العشر وهذا عند مسلم وغيره هذا مسائل ما فيها خلاف معتبر نصابها خمسة أوسق وذلك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حديث في الصحيحين كما قلنا والأوسق جمع وسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد كما تعرف فهذا هو نصاب هذه الأمور قال رحمه الله تعالى ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها وهذا من المسائل التي كثر فيها النزاع وكثر اختلاف الفقه قديما وحديثا والصحيح الصحيح المعتمد في هذا الباب هو أن الزكاة لا تجب إلا في تلك الأصناف التي ذكرنا لأسباب منها صيغة الحصر الواردة في الحديث، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة كذا وكذا وفي الحديث آخر إنما صنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة في هذه الأربعة أو الخمسة، فإذن إنما هذه تفيد الحصر، فهذا يفيد الحصرة في هذه الأصناف لا في غيرها. كذلك من الأدلة أن وردت مجموعة من الأحاديث كلها أتانيدها فيها ضعف ولكن تتقوى في بينها فيما بينها وتعتضد وترقى إلى مرتبة الاحتجاج وهذه الأحاديث فيها عدم الزكاة في مسائل أخرى في الخضروات وغيرها يعني ليس في الخضروات الزكاة ورد أحاديث مراسيل وغيرها تتقوى في بينها وهذا القول هو قوله الحسن البصري والشعبي من التابعين وهو اختيار وترجيح أبي عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الأموال ومن المتأخرين هو ترجيح الصنعاني والشوكاني من أهل الأثر وغير هؤلاء وكل من قال بالعكس فلا ينضبط له قول خذ هذه القاعدة كل من قال بوجوبها في غير هذه الأصناف لم ينضبط له قول فمن يضيف شيئا برأي ومن يعني ينقص شيئا أخر برأي ويختلف فيما بينهم الأمور فهذا يقول خضروات وهذا يقول فواكه وهذا يقول لا لهذا وإلى غير ذلك اختلافات ليس لها أصل وسبب هذا الاختلاف كله العمل بالرأي مكان حديث والحديث واضح وفيه حصر الزكاة في هذه المسائل الأربعة مع أن المسائل الأخرى كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة فأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العسل العشر ويجب في العسل العشر والأدلة في وجوب الزكاة في العسل إما صحيحة ولكنها ليست صريحة في الدلالة وإما صريحة في الدلالة ولكنها غير صحيح لذلك اختلف الأئمة في هذا الباب فذهب إلى وجوب الزكاة في العسل أبو حنيفة والإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وذهب إلى عدم الوجوب أئمة آخرون ووقف الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى موقفا وسطا فقال أشبه الوجوه لما ذكر الخلاف وذكر أن الأدلة فيما بينها تتعارض والترجح صعب إلى غير ذلك قال أشبه الوجوه عندي أن يكون أربابه يعني أرضات هذا العسل يؤمرون بأداء صدقته ويحثون عليها ويكره لهم منعها من غير أن يكون ذلك فرضا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية ولا يجاهد أهله على منع صدقته فهذا قول المستحدث من الإمام أبي عبيد رحمه الله تعالى الخروج من هذا الخلاف كله فالمسألة تبقى من المسائل الخلافية المشهورة التي ليس من السهل الترجيح فيها هل التجب الزكاة في العسل أم لا فيه كلام وفيه تفصيلات وأنا لم أذكر أصلا الأحاديث التي قلت لكم أن إما, صري... إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة لم أذكرها أصلا فإن نظر فيها وكذا تستطيع أن تنظروا لوحدكم في هذه الأدلة فإن ترجح لديكم شيء فخذوا بقي أشياء طفيفة وهي قوله هو يجوز تأجيل الزكاة وهذا واضح لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المقتالب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك فرخص له في ذلك يعني يجوز أن تأجل مثلاً الزكاة لأني يصل لني الحول لسأله عليه الحول حتى الشهر المقبل يجوز أن تأجيلها من هذا الشهر فهمت وهذا جائز لهذا الحديث الذي ذكرناه وهو حديث أخرج أحمد وأصحاب السنان وهو حديث اسناده حسن وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم وهذا لأحاديث منها حديث عمران بن حسين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال يعني رجع من السعي من جمع الصدقات فقيل له أين المال فقال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه يعني وضعناه في المكان الذي أخذناه منه وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأبن ماجه وحديث صالح للاحتجاج ومن مثل هذا الحديث أيضا حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له خذها من يعني بالنسبة خذها من أغنيائهم ورطها على فقراءهم فهذا إذن هو راجح المسألة وهو الواضح وهو أن الزكاة تؤخذ من البلد معين فتأطى لفقراء هذا البلد معين فإن فضلت هناك فإن ما بقاش الحاجة في هذا البلد جاز أن تؤخذ إلى بلد آخر ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا وذلك الحديث ابن مسعود في صحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثره وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم والحق أن تفصيل الكلام في هذا المسألة ليس من باب الفقه وإنما قد يكون له كلام في أبواب أخرى من العقيدة أو غيرها فهذا آخر ما كنا نود شرحه في هذه الحصة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم رواض أنه لا تجب في الزكر أن الزكاة لا تجيب إلا في الأصنات الأربعة في أيوة. حديث. يعني شوف هات قاديثة واش ترقى واش ترقى واش لا ترقى هذه خصائمها في الحديث وليقول مسألة مثلا صديق خان قال بأنها قبله الشوكاني في في فرنايل الأوطار قال بأنها فيما بينها تتقوى فهمت ولكن الأقوى في هذا الباب هو الصغة الحسن اللي وردت في الأحاديث فالأحاديث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 هذا كلهم صاحبهم ومبيناتهم ومتابعهم كذا فقال له موسى بن طرحة ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة يعني في الخضروات وهو مرسل قوي اخرجه الدرق وغيره وهناك أحاديث أخرى يعني كين إما تتلقى فيه ضعف أو انقطاع وكذا مما يدل على هذا المسألة ليس في الخضروات زكاة ثم يعني قال إما اللي قالوا بهذا كما قلنا اللي قالوا بالوجوه فيه اختلفوا فيهم بينهم اختلافا ذريعا يعني اختلاف قوي جدا يزيد وكذا. بحيث المسألة لا تنضبط حسنا القول هذا قول فتأينا في يجوز قوله احنا قلنا من باب الرد كاكل. أما سميته اعتقادنا هو أنه ما كان ربه كنسيه لو كانت واجبة في الخضروات وخد كل شيء خضروات قامة نعرفها من, من هنا للقورة فغادي يقولها لا يجوز تأخير بينها وقتها الخواعد أنا إنما تبنى قي لا قياس، ولكن كيف قياس؟ إيش نيل عيل لا سيارات لا ولكن واضح. كيف هو القياس هنا؟ ما هي العيلة التي سوف تقيس بها؟ لا إذا كانت عرض تجارة ذا شيء. أخر ما و هذا شيء آخر لا شك ها هو لا شك لكن تعرض تجارة شيء آخر هذا أصلاً قال مسألة قلنا إن ما فيها إيش زكاة إلا أصبحت عرضة تجارة أصبحت فيها زكاة هذا قول بأن عرض تجارة فيها زكاة هذا شيء آخر هي. هذه ليست حلين بدأ بالمعنى لأنها ليست حلين هي مشكلة أنا من الذهب والفقر هم هم إذن ما رتاخد مخصوش تخصده تخصده الوري هو عمل بالقيمة صحيح لكن ده بقى مسألة مسألة بدا شوف واضح أنك رتاخد بالقيمة لأن أصلا حولي كما قلنا ما ما تدي إلي زكار غريلا كانت كنز مكنو زياني شي حولي تلبس والقيمة يلكان هذا الضابط بزاف ديال ولكن ماقدش نقول نقول لك طابت المسألة وداف وشهادك حلي مثلا هي هو الانات خطيطه هذا مشين ما مش مشيني يا واضحه ما كاينش لا يتكلم فيها بهذا الوضوح هذا <تصفيق> انا كذلك ايوا داك الشيء راه على شكوننا الاحوط حوط اداء الزكاه و هذه الشيء الزكاه تحلي من المسائل الخلافيه يعني المشكله المسائل مشكله لان سبحان الله الأدلة فيها قوية من جانبين هذا الشيء <تصفيق> مهم لا جاتك شي حاجه لا هذه ما ما صدقاش ديما ماشي ما صدقاش ديما عندك لو كان كذا لا قيل كذا لا ماشي لقد ما. ما يشير إليها يا بش يعني كان كنفسروا نعم ايوا هذا بل المشكلة اللي تلقى مثلاً عائشة روت واحد الحديث تكلفه الف... الخ جاءت أحداب خوته كبار من الذهب وكذا هي راوية الحديث وهي بنفسها تقول لا, لا زكاة في الح الحلو وكين ك... كين مرة من بين الردود أنه إنما واجبت فيه الزكاة لأنه إصراف متي؟ ليس حلياً عادياً قال لك والدليل وقوله وخواتيم غلاب قال فهذا إصراف لك شيء عش قال لك إجاب هذا الوعيد وكذا وقال لا أدع لي الزكاة أعطي الأدلة إما كذا كما قلنا تطرق, تطرق, تطرق إليه الاحتمال وبذلك المسائل أضف إلى ذلك مسألت أضف إلى ذلك مسألت زكاة وعاريته لقال بهم شمع من الصحابة عاريته يعني إعارته آه. وإذا... هذا مال هذا مال هذا مال هذا مال هذا مال هذا مال هذا هذا مال هذا مال هذا واضح في المسألة اللي هو الحاج الأصلي هي كذا وكذا وكذا بالضبط مرجعها إلى العرف مرجعها إلى العرف هو أشنا هو الحاج الأصلي يجيب فلان فلان يحتاج إلى كذا وكذا وما زاد عليه فهو مال زائد مكنوز عليه أن يؤدي الزكاة ماشية ماشية لذلك مسائل هنا تدخل إن الزكاة عبادة من خلاص لا لا لا تعتبر إن الزكاة هي فقط مسألة مال يجتمع ما يرى عبادة أولاً ما كلشي اللي قالوه شي اللي قال من جامعه القرضاوي في الكتاب ديالو الحاج الاصليه مرجع الى العرب شنو النصاب اللي متي متي عليه ولا لا لذلك قيمته النصاب هي دائما في نصاب اه في الحول كله فاذا هي واجبة في الزكاه ياك بالنسبه فهمني ده بق؟ هي ما فهمت انا المسألة هو عنده عروض معينة ها <تصفيق> وأشوف هذا المسألة لعذا ما أن حولا الحول شرط معتبر بذلك القول اللي قلنانا الحولا الحول في المسألة كلها في العام كله هذا هو القول المعتبر في الأموال كلها حتى حتجوا العروض التجارة فقال الإمام مالك وهو قولا عند الإمام أحمد قال يعتبر في آخر الحول فقط لماذا؟ قال لك لأن حساب قيمتها في كل وقت من الحول مما يصعب مما يشق يعني يعنينا كل نهار تعرفش حل قيمة دي لعروض تجارة كما قلت يعني اللي تخرج تدخل وهذا وين رجحه في, في قال لأنه مما يشق هذا قول مالك ماشي بحال أموال أخرى أموال أخرى معروفة قيمتها مثلا إيبيل مثلا زابو الفضة معروفة مثلا زبتنا عروض تجارة داخل خارجة فحساب قيمتها مما يشق بقي يعني وخطون هذا بك حمل المسألة تحولها في السيئة للرأس كنون سيئة يقول مثلا عنه نور محرم ويقول نور محرم فيها نحسن صف جديد ويقول شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا هذا ما يجب حلقة عرض لا يحسنش ويقول بأنه بنا ويسير مو يمكن بشل أو كمشين <تصفيق> هذا لظاهر الحديث يوحط يحول علي الحول وقول جمهور <تصفيق> هذا كل مال هذا كل ما يصاب يا لا عرفت فيه عروض تجارة مسألة شقة قلت لك بأنها شقة ومعرف بأنها شقة لذلك من, من تمام فقه الإمام ماليك لأنه قال ما أنه في الأموال الأخرى تقول حول الحول بحال نسخري في عروض تجارة قال لا وي أخي ننظر في المساله ما أدري اظن القياس والقياس في الغالب وفي بعض الأحيان كان شيء أحوال اللي وافق فيها الأثر توافق وابن حزم كما ذكرنا في المسألة جيل هذه أظن مستغلات <تصفيق> خلاف كبير فيما بينهما الزكاة الحلي هذه قالوا ب بوجوب الزكاة في الحلي هذا قول أبي حنيف أصحابه وقول ابن حزم ولكن لي ما توافق ابن حزم؟ لأنه عنده الحديث دير عمرو المشاهد من أبيان جدي وغير من أحده وأبو حنيفة لتوسعه في القياس لتوسعه في باب الزكاة يعني بحدد معاصرين تقول لك خاصك تعطي الزكاة أكثر مراعاة لأحوال الفقراء وكذا وابو حنيفة قاعدة قواعدهم معروفة إنما دائما واحد القاعدة هي أنه مش ضروري مسألة مراعاة الفقراء وكذا سألت عبدية كما تبغى والزكاة ليس هو الدخل الوحيد للأمة الإسلامية هذا هو الاصل والاصل اللي في <صفيق> الأمة السابقة أن الأموال كانت بيت المال يعطي للمسلمين، وبيت المال ما تتجمعش في <صفيق> غير <صفيق> الزكاة أموال هي تجمع تفريق الأموال عليها <يعني. صفيق> <لمجم> فتدقاتك الزكاة غير المهم <relax> <اف> بالنسبة للحولي يعني الزين والنماء فراجح أداء زكاتها فراجح أداء زكاتها لأنها تصبح مالا معدل للنماء وكنزا من الزعب والفضة ويخشى في هذا الباب أن يصدق عليه الوعد الوارد في الآية والحديث وعيد الذي يكنز الزعب والفضة أما مسألة إذا لم يصل عدد الغنم إلى 121 فكم الزكاة فيه الزكاة فيه شات واحدة قلنا من 40 إلى 100 و عشرين تبقى شاة واحدة ثم الم واحدة وعشرين حتى المئتين وواحدة شاة وهكذا في كل لا زيادة المئات شاة تبقى شاة واحدة إذا كانت عندك مئات شاة زكنت فيها شاة واحدة هذه مسألة الأوقاص أوقاص لا فريضة فيها <تصفيق>